わら ل んのま ي, ى, ى ا ل とんみんしゃいんふんのりんら ل んほ ا م んほ و わりんらへんほもせんほう ن りんほうりんほ ا ばわりんほ م ばわりやたまわりん ا ل س にわびんいっす ا いわびんいっすべいにんこん ن んあまんとんびんら ا أن うもせんほう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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أ م ر ا كان مفعولا ولكن ل は変わ ي ず ل 私の思い出 ا م كان م ف ع わ ل ずに、私の思い出 ن 変わらずに変わ و ずに、ي の思い出は変わらずに変わらずに、私 ل 思 ل 出は変わら ي に変わら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 واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تعاءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء 僕は ا ل إ ن ることを知っているのであれば、私はここにいることを知っているのであ ل ば、私はこ ل にいることを知っているあ إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غ ر ه ؤ ل ا ء دينهم ومن يتوكل على الله ف إ ن الله عزيز حكيم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 ذلك ب أ ن الله لم يكن غ ي ر ا ن ع م ة أ ن ع م ه ا على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم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 إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون <ت ص في ق> الذين ع ا ه د منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 私たちはタフよファンたムフィいを聞いていることを知 م てい ل 人たちは、私 ل ちの思いを聞いて و る人 ا ちは、私たちの思いを聞いている人たちは、私たちの思いを聞いている人たちは、私 و ل ا يحب الخائنين و ل ا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون و أ ع د و ا لهم ما استطعتم من موسوعه النابلسي خ ي ل ت ر ه ب و به عدو للعلوم ا ل ا ع ل ا م ي ه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وف اليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 「今日は私の思い出を忘れず ل 私 بين قلوبهم でも、أنفقتما ف い الأرض ج م ما بين الله بين ع ز ي ع 私 ا ちの思い出を知っているのは、私たちの思い ل を知っているのは、私たちの思い出を知ってい 「やあい يها النبي حسبك الله ومن اتبعك من, من المؤمنين」「やあい ه ا النبي حرض المؤمنين على القتال انكم من منكم ع ش و ن صابرون يغلبوا مئتين 私は思うべきことは何でも言うべきだしね。 英寿の ا は何を言うのか。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 「やはいことはできないことはできないことはできないことはできないことはできな ل ことはできないことはできないことはできないこ والله غفور رحيم 私たちは今日の夜を通っていないと言っていました。 إن الذين آمنوا وأنفسهم والذين ونصروا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم الله آوا سبيل أولئك في بعضهم أولياء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 「今日も執念を執念してくれます」 و َ أ ُ و ل ُ و ا ل ْ ا ل ر ل ح َ ا ن بعضهم َُُْْ أ اولى َ ببعض ْ في ِ كتاب َِِ الله َِّ إ ِ ن َّ الله ََّ بكل ُِِّ شيء ٍَْ عليم َِ براءه َ من َِ الله َِّ ورسوله ََُِِ الى َ الذين ََِّ عاهدتم ََ موسوعه ة أ ش ر و النابلسي ع م ر م ع ج ز ل ل ه و أ ن ا ل ل ه مخزي ا ل ك ا ف ر ي ن 私の思い出は変わらずに変わらず ل 変わらずに変わら س に و わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変 ل らずに変わらずに変わらず ا 変わらずに変わらずに変わらずに変わら انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أ ل ي م إ ل ا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أ ح د ا ولن يظاهروا ُِ عليكم َُْْ أ َ ح َ د ا ف َ أ َ ت ِ م ُ و ا اليهم َِْْ عهدهم ََُْْ الى َ مدتهم ُِْ إ ِ ن َّ الله ََّ يحب ُُِّ المتقين ََُِّْ فاذا سلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 私た و ا, ا سبيلهم إن الله غفور رحيم و َ إ ِ ن ْ أ َ ح َ د من َِ المشركين َُِِْْ استجارك ََََْ ف َ أ َ ج ِ ر ْ ه ُ حتى ََّ يسمع َََْ كلام َََ الله َِّ ثم َّ ابلغه َُِ مامنه َََ ذلك ََِ ب ِ أ َ ن َّ ه ُ م ْ قوم ٌَْ لا َ يعلمون َََُْ كيف يكون ل ل م せいか ي ن عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين ع い ه いせい ع いせいかいせいかい ل いかいせいか ا せいかいせいかいせい م ف せ س ت ق せ م かい م いかいせいかいせいかいせ إ ن الله يحب المتقين كيف و إ ن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إ ل ا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون و んなこと言 و べきだ」 ف إ ن تابو وقامو ا ل ص ل ا ة واتو ا ل ز ك ا ة ف إ ي ح و ا ن ك م في الدين و ن ف ص ل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون و إ ن كثو ايمانهم أ ع م و في دينكم ف ق ا ت ل و ا أئمة ا ل ك ف ر ف ق ا ت ل و ا أ ئ م ة ا ل ك ف ر إنهم ل ا ي م ا ن لهم لعلهم ي ن ت ه و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 وَاللَّهُ ل ع ي موسوعه حَكِيمٌ أَمْ ب ت النابلسي و للعلوم ا ل ا س و ا م ي ه وخبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعموا مساجد الله شاهدين على أ ن ف س ه م بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون النار حبطت هم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 من من في الله لا يستوون عند ا ل た ه و الله لا يهدي القوم الظالمين الذين آ م ن و ا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م و انفسهم أ ع ظ م د ر ج ة الذين آ م ن و ا و هاجروا و جاهدوا سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله وولائكه أ م الفائزون يبشرهم ربهم ب ر ح م ة ه م من هو رضوان وجن وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا エースタハ لهم منكم فأولئك هم من الظالمون قل إن ك カ ن モリモン ومسكن أ و وتجارة تخشون ا نقترفتمها ك ا ا ا د ه و م س ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله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 لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين إ ذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 私たちはこのように私たちの思いを聞いてい م のは私たちの思いを聞い ل いるのは私たちの思いを聞いてい و のは私た ل の思いを聞いてい ن جنودا ل م ت ر و ه ا و أ ن ز ل ج ن و د ا تروها ع ذ ب ا ل ذ ي ن كفروا و ذ ل ك جزاء ا ل ك ا ف ر ي ل و م ا ل ل ه من بعد ذ ل ك على م ن ي ش ا ء والله ََُّ غفور ٌَُ رحيم ٌَِ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا إ ِ ن َّ م َ ا المشركون َُُِْْ ن َ ج س ٌ ف َ ل َ ا يقربوا ََْ المسجد ََِْ الحرام ََْ بعد َ عامهم َِِْ هذا َ ب و たちはあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあな موسوعه حَرَّمَ و النابلسي للعلوم ن ا ل ذ ي ن أ ُ و و ت ا ا ل ك ت ا ب حَتَّى ي ع ط و ا ا ل ج ز ي ه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 يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله انا يكفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا ウミウイラビアボードイラハウイダイライ ا ウウウウハナウアンマイシリコウウユリドゥナエイ و フィオウノーラウユリドゥナエイ وياتي ل ل ه بأفواههم أ ب الله وياتي أ ب ل ل إلا ه أ من وراه ولو كري هالكافيون هوا الذي ارسل رسول هو بالهدى ودين الحق ل ي ظ ه ر ه ع ل ى ا ل د ي ن ك للعلوم كره ك ا ل ا ا ل ذ ي ن ن آ م و ا إن ك ث ي ر ه 「私の思い出を忘れずに」 私たちの思い出 ي 読んでいるのは私たちの思い出を読んでいるのは私たちの思い出 ب 読んでいる。私たちの思い و を読 و で ه م هذا ما كنزتم َُْ ل ِ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ فذوقوا َُُ ما كنتم ُ تكنزون ََُِْ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 وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين إ ن م ا النسيء ز ي ا د ة في الكفر يضل به, يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله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 والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله إ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إ ذ هما في الغار إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا فانزل الله سكينته عليه و أ ي د ه بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا ا ل س ف ل ا و の思い出は変わらず、私の思い出は変わらず、私の ل い ع は変わらず、私の思い出は変わらず、私の思い出は変わらず、私の思い出は変わらず、私の思い出は変わらず、私の ف い出は変わらず、私の思い出は変わらず、私の思い出の思い出ら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 ع ف ى الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا ي س ت أ ذ ن ك الذين يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر أ ن يجاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م والله عليم بالمتقين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 ان تصبك حسنه تسؤهم وان إ تصبك مصيبه يقول و ا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم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 私たちはこの ه を去るために、私たちはこの世を去るために、私たちはこの世を去るために、私たちはこの世を去るために、私たちはこの世を去 ا ために、私たちはこの世を去るために、私たちはこの世を去るために、私たちは فلا ت ع ج ب ك أ م و ا ل ه م ولا اولادهم إ ن م ا يريد الله ليعذبهم بها في ا ل ح ي ا ة الدنيا وتزهق أ ن ف س ه م وهم كافرون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ و َとَ ك ِ ن َّ ه ُ م ْ قَوْمٌ ي َいْ ر َ ق ُ و ن َ لَوْ ي ج ج َ أو أو ي ج い د ُ و ن َ م َいて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すこَについて話すことについて ه すことについْ話َことについ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 آتاه はこ ل ように私たちの思いを聞いていることを ا っ ل いる人たちの思い ا 聞 ل ている人たちの思いを聞いている人たちの思いを聞いている人た ن ا لفضيله الدكتور ا محمد راتب النابلسي والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم わみんほむ الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين آ, ن أ, ن لل آ, من من أ م ن و ا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم 「私の思い出は何でもいいです。 ذلك يحذر الخزي العظيم ل ا ا م ن ف ق و ن أن تنزل تنبئهم عليهم سورة ب م ا في ق ل و ب ه م قل ا س ت ه ز و ان إ الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ل 出してくれて ن るのですが、ن たちは و のように思い出してくれているのですが、私たち و このように思い出してくれているのですが、私たちは私たちの思い出を知ってくれてい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 و موسوعه النابلسي م ع ر و و ف ي ق ض أ ي ي د للعلوم إن الاسلاميه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 かつては و た و の思い出を聞い س ت て ت ع و い。 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم وخضتم كالذي خاضوا أ و ل ئ ك حبطت أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ و ل ئ ك هم الخاسرون الم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدينه المؤتفكات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 「やむを得ない」「やむを得ない」「やむを得ない」「やむを得ない」「やむを得ない」「やむを得ない」「やむを得ない」 وَعَذَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمَسَاكِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ جَنَّاتٍ تَحْتِهَا بِالْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا جَنَّاتِ مِنْ تَجِرِي طَيِّبَةً فِي, في, في ع َ د ْ ن す。 ورضوان من الله أ ك ب ر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 وَمِنْهُمْ مَنْ, من عَاهَدَ اللَّهَ ل َ إ ِ ن 込めてَい出を込め م ن い出を込めて思い出 ل 込めて思い出 د َめて思い出を込 ل て思い出を込 و て思い出を م めて思い出を込めて思い出を込めて思い出を込めて思い ت َ ا ه ُ م ْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ و َ ت َ و َ ل َّ و い出を込め م 思い出を込めて思い出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 私たちは ف の世を去る ن منهم て話すことにつ منهم ことについて話すことについて話すことについて話すこ ت について話すことにつ تستغفر لهم て話すことについて話すことについて話すことに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 私たちはこの世を去ることについて話 أ 聞くことについて話を聞くことについて話を聞く ه とについて話を聞くことにつ ا て話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞く ا とについて話を聞く فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فان رجعك الله إ ل ى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل فقلل ََُْ ن ْ تخرجوا َُْ معي ِ أ َ ب َ د ً ا ولن ََْ تقاتلوا َُِ معي ِ ع َ د ُ و ً انكم إ َُِّْ ر َ ض ِ ي ت ُ م ْ بالقود ُُِ ع ِ أ َ و ا ل َ م َ ر َّ ة ٍ فقعدوا ََُُ مع ََ الخالفين ََِِْ و َ ل َ ا تصلي َُِ على ََ أ َ ح َ د ٍ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 في ا ل د ن ي ا و ت ز ه ق أ ن ف س ه م وهم ك ا ف ر و ن و إ ذ ا أنزلت ا و ر ة أن ا و ا ب ا ل ل ه و ج ا ه د و ا مع ر س و ل ه ا س ت أ ذ ن ك أ و ن و ا ك ا ل و ا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 か عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 ل は س على الضعفاء ولا ع い ى المرضى ولا على, الم على الذين لا يجدون ما ي ず ف ق ن و ن حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من س の ي い والله غفور の思い出